بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره ويرد عليه المهنأ فيقول بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك